الحمدُ لله نهَى عن العُدوان وأخبرَ أنه لا يحب المُعتدين أحمدُه سبحانه حرَّمَ الفسادَ في الأرض وتوَعَّدَ بأنه لا يُصلِحُ عمل المفسدين. وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يُعِزُّ المؤمنين ويُذِلُّ الكافرين ويُخزِي الظالمين الباغين واشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه سيد الاولين والاخرين المبعوث رحمه للعالمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ورد اللهم عن صحابته الغر الميامين وزوجاته أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وأخلصوا له العمل فطوبى لمن أخلص دينه لله وسلك واتبع رضاه وسلك سبيل كل مخبت الله عباد الله ان من كريم صفات ان من كريم صفات المؤمن وحلو من كريم المؤمن وحلو شمائله وجميل سجاياه كمال الحرص على التخلق بأخلاق المتقين ودوام النفره من خصال اهل الخسه والضعه والفجور الذين صغرت نفوسهم ولامت طباعهم وقست قلوبهم وعتوا عن امر ربهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فحسن لهم ما قبحه الله ورسوله واغراهم به وجرهم عليه فخف على قلوبهم وحسن موقعه في نفوسهم فترددوا في فترددوا في وحده الباطل وتلوثوا بارجاس في الإثم والعدوان وسلوك سبيل البغي والطويان إنها مسارعة إلى الشر في كل دروبه تحقيقاً للأغراض الخبيثة وتوصلاً للأطماع الخسيسة التي يسلكون إلى بلوغها كل سبيل ويركبون إليها كل مركب وهم كما وصف ربنا سبحانه لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون أي لا يرعون في مؤمن حق قرابة ولا يحفظون عهدا ولا يبقون على أحد لو كُتِب لهم الظهور فيهم جرأة على الدماء لا تعدلها جرأة واستهانة بالأنفس المعصومة التي حرم الله قتلها إلا بالحق لا تعدلها استهانه إنها سنه قديمه استنها احد بني ادم حين سودت له نفسه وزين له شيطانه بسط يد يده إلى اخيه ليقتله ظلما وعدوانا وان سياقا وراء اطماع يذهب بريق سحرها بالأبصار وقد تلا علينا ربنا من نبا ابني ادم وقد تلى علينا ربنا من نبأ ابني آدم تبصرةً وذكرى للذاكرين وهدى وموعظةً للمتقين فقال عز وجل واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين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 وإن شر ألوان العدوان يا عباد الله سفك الدم الحرام وقتل النفس التي حرم الله قتلها وجعل الاجتراء عليها بغير جناية محادة لله ورسوله وارتكابا لكبيرة من كبائر الذنوب واجتراحا لخطيئة من أعظم الخطايا بعد الشرك بالله عز وجل ولذا قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة الدماء والأموال مؤكدة أشد توكين حين قال, حين قال في خطبة حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الحديث أخرجه مسلم في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وحين قال صلوات الله وسلامه عليه كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه الحديث أخرجه مسلم في صحيحه ولذا كان جزاء الولوغ في هذا الإثم كان جزاء الولوغ في في هذا, في هذا الاثم في هذا الاثم المبين غضب الله ولعنته ودخول النار التي اعد الله له فيها اشد العذاب كما قال تعالى: "ومن يغلط المؤمن متعمدا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما" وبين رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه عظم هذا الجرم عند الله تعالى فقال: "والذي نفسي بيده" لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا أخرجه الإمام الترمذي في جامعه والإمام النسائي في سننه بإسناد صحيح وأوضح صلى الله عليه وسلم أن العقوبة المترتبة على قتل المؤمن بغير الحق تعم كل من كان له مشاركة فيه فقال عليه الصلاة والسلام لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار أخرجه الإمام النسائيه في سننه بإسناد صحيح وأخبر صلوات الله وسلامه عليه أن المؤمن يظل في سعة من دينه فينتفع بصالح أعماله فإذا أوبق نفسه بقتل النفس التي حرم الله قتلها ذهبت تلك السعة وضاق عليه صالح عمله فلم يفي بما ترتب عليه من اوزار هذا الاثم العظيم وقدم على ربه وقدم على ربه يذوق بحمل ظلمه وعدوانه فقال عليه الصلاه والسلام لا يزال المؤمن في فسحه من دينه ما لم يصب دما حرام اخرجه الإمام البخاري في صحيحه ولذا كان من صفات المؤمن وكريم سجاياه إيمانٌ صادق أورثه ورعاً يعصمه من الفتك بعباد الله باستباحة ما حرم الله من دمائهم باستباحة ما حرم الله من دمائهم وما عصم من أنفسهم كما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بإسناد صحيح وعلى العكس من ذلك من لم يكن له في هذه النصوص الواردة عن الله ورسوله وما تضمنته من وعيد صارخ تقض له المضاجع وتهتز له الأفئدة لم يكن له فيها من رادع يردعه أو زاجر يزجره عن التردي في حمأة هذا الإثم والتلوث بأرجاس هذه الكبيرة شأن من أمر وخطط ومن ساعد وجهز ومن باشر ونفذ تلك الجريمة البشعة والعدوان الآثم الذي حدث على بلدة القديه والذي هو في واقعه ضرب من ضروب الفساد في الأرض الذي يستحق مقترفوه العقوبة الرادعة والنكال ألا وان من اوجب الواجبات تجاه هذه النازلة الأليمة يا عباد الله وقوفكافه وقوف كافة أهل هذه الديار المباركه ديار الحرمين الشريفين زادها الله عزا وشرف وقوفهم في وجه هذا البغي والعدوان وقوفهم في وجه هذا البغي والعدوان الذي لا ينقب مقترفه في مؤمن الا ولذمه إنكارًا لهذا المنكر العظيم إذ هو جديرٌ والله بالإنكار حقيقٌ على أن يُكشف عواره وتُهتك, وتهتك أستاره وتُوضَّح أخطاره وأضراره ويماط اللثام عن من يقف خلفه ويلهب جذوته ومن لوازم هذا الإنكار يا عباد الله كمال البراءة إلى الله تعالى من ضلال هؤلاء الضالين وتمام التجافي عنهم وكذا المباينة لهم وعدم إعانتهم بأي لون من الوان الإعانة ورفع أمر من يبدر منه شيء من هذا الضلال إلى ذوي الشأن والاختصاص لينظر في أمره ويُذاد عن المسلمين شره وضرره فإن هذا من التعاون على البر والتقوى الذي أمرنا الله به وحثنا عليه بقوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ولأن هذا هو شأن المؤمن مع أخيه المؤمن الذي صور واقعه رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه بقوله المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدُّ بعضُه بعضًا وشبَّك بين أصابعه أخرجه الشيخان في صحيحهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وإنه إذا كان اتحاد الصف واجتماع الكلمة ونبذ التفرُّق والاعتصام بحبل الله الذي أُمرنا به في كتاب الله بقول ربنا سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا إذا كان هذا أمرا عاما شاملا لا يختص بزمان دون غيره فإن الاستمساك بهذا الاتحاد والاجتماع والألفة أشد تأكداً وقت نوازل وزمن الشدائت وتتجلى هذه المعاني حيةً نابضة في التفاف أهل هذه الديار المباركة حول قادتهم وفي اصطفافهم خلف ولاة أمرهم وكونهم معهم يداً واحدةً في الخير ونصر الحق ودحل الباطل وإغاظة الأعداء وإحباط مساع الحاقدين والكائدين والمتربصين بأن الدوائر جعل الله دائرة السوء, دائرة السوء عليهم اللهم اجعل دائرة السوء عليهم اللهم اجعل دائرة السوء عليهم وردهم بغيظهم لم ينالوا خيرا اللهم ردهم بغيظهم لم ينالوا خيرا اللهم ردهم بغيظهم لم ينالوا خيرا وإن ولاة, وإن ولاة أمر هذه البلاد قائمون بحمد الله على حفظ الأمن أتم قيام من كل ما يقوض بنيانه أو يهدد أركانه أو يعكر صفوه أو يكدر جلاءه بعزيمة ماضية وسعي دؤوب لا يخافون في سبيل ذلك دوم تلائم وإنه بطاعتنا لله ورسوله ثم بطاعتنا لمن والله الله أمرنا استجابةً وامتثالاً لأمر ربنا القائل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم بذلك نبلغ ما نريد من الذود عن الدين والذب عن الوطن والحفاظ على المصالح العليا للأمة بالضرب صفحة عن النظرات الفردية الضيقة والمصالح الشخصية المحدودة والنزعات المفرقة المحكورة وباتحاد صفنا واجتماع كلمتنا وتواد دنيا وتواد دنيا, وتواد دنيا وتعاطفنا وتراحمنا وتوثيق عرى التواصل, التواصل بيننا وبالشد على وشائج الأخوة الإسلامية واللحمة الوطنية بين كافة أبناء هذا الوطن الطيب المبارك المملكة العربية السعودية في جميع مناطفها ومدنها ومحافظاتها وقراها شرقها ووسطها وغربها وشمالها وجنوبها بهذا يستصلح الفاسد ويحصد المعاند ويُقوَّم الحائد ويُوصل من قطع ويُشعب من صدع ويستفيض الأمن ويعم الرخاء ويومئذ يفرح المؤمنون بدصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم الحمدُ لله الحكَم العدل اللطيف الخبير أحمدُه سبحانه وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ندَّ له ولا نظير وأشهدُ أن سيِّدَنا ونبيَّنا محمدًا عبدُ الله ورسولُه البشيرُ النذير والسِّراجُ المُنير اللهم صلِّ وسلِّم على عبدِك ورسولِك محمد وعلى آله وصحبه أهل التقى والخير والفضل الكبير أما بعد فيا عباد الله إن العناية بالمعتقد الصحيح دراسة لأصوله وفهما لقواعده ومعرفة لأدلته وعملا بما يقضيه له لهي من أظهر أسباب السلامة من تأثير كل فكر ننكره أو كل معتقد نرفضه لمعارضته الأدلة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفهم سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين فتوصد بذلك الأبواب دون كل مبتغ فتنة أو مبتلع بدعة أو مثير فرقة وتكون العاقبة خيراً تنعكس آثاره اتحاداً على الخير وتآزراً على الحق وتعاوناً على البر والتقوى واجتماعاً على التوحيد والسنة والإيمان وإن النهج المبارك لبلاد الحرمين الشريفين حرصها الله وتمسكها بالتوحيد والعقيدة وحفاظها على السنة ما زال كما كان دائما مناراً للقاصدين وضياءاً للحائرين وقرة عين للموحدين وهدى وشفاءاً لما في صدور العالمين لا يضره من خالفة من خالفه ولا يضيره, ولا يضيره عداء من عداه كما تقبلته في كثير من ديار المسلمين عقول منصفة متجردة وقلوب محبة نقية من شوائب الدعايات المغرضة وأوضار التهم الجائرة وأوزار الدعاوى المفتقرة إلى البينات والبراهين ألا وإن, وإن الشباب ذخيرة الأمة وعدة المستقبل فليس بدعاً تواصل الدعوات وتتابع النداءات من كل المخلصين الصادقين إلى ضرورة العناية بهم والرعاية لهم حتى لا تنحرف بهم السبل وتضل بهم المسالك وإنما ظاهر هذه العناية وبواادر هذه الرعاية يجب أن تأخذ حظها منذ لحظات النشأة الأولى بذل بذور المعتقد الصحيح الصافي من الشوائب في نفوسهم وبغرس معاني الحق والخير في قلوبهم واستنبات فضائل الأخلاق في ضمائرهم وزرع عواطف الحب لدينهم ولوطنهم وبتذكيرهم بمحامد خلق الرفق والإحسان والليل وخفض الجناح للمؤمنين والمُعاملة بالعدل والإنصاف للخلق كلهم أجمعين وبتحذيرهم من نزغات الشياطين ونزعات المُضلِّين وأصحاب الأهواء من المُفسِّدين والحاقِدين الذين دأبوا على بث الدخيل من الأفكار والغريب من العقائِد وبدوام الحرص على المُتابعة لجميع أحوالهم وتوثيق الصلة بهم وسؤالهم عما يشكل عليهم أو يحيط في صدورهم وبارسالهم الى الاخذ عن عن العلماء الربانيين الصالحين المصلحين المشهود لهم بصحيح العلم بصحيح العلم وصالح العمل وهجر الادعياء والمغرضين ومن سلك مسالكهم ومن سلك مسالكهم واتبع سبيلهم من المفسدين والقتلة المجرمين الذين يتبرؤ الى الله منهم ومن سوء ما قدمت ايديهم كل مؤمن صادق مخلص لله ورسوله صلى الله عليه وسلم يحضر الاخره ويرجو رحمه ربه فاتقوا الله عباد الله وخذوا بهذا النهج السديد تستقم اموركم وتدرك أمانيَّكم في صلاح أولادكم وسلامة فلذات أكبادكم من أعاصير الباطل وكيد الأعداء وضلال الذين ضلَّ سعيُهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا واذكروا على الدوام أن الله تعالى قد أمركم بالصلاة والسلام على خير الورى فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك محمد وارضى اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الآل والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وعنَّا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا اطرى من اطرامين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين واحمي حوزة الدين ودمر اعداء الدين وسائر الطغاه والمفسدين وألِّف بين قلوب المسلمين ووحِّد صفوفهم وأصلِّح قادتهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنَّة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين المجاهدين الصادقين اللهم آمِنَّا في أوطاننا وأصلِّح أئمَّتنا وولاة أمورنا وأيِّد بالحق إمامنا ووليَّ أمرنا وهيِّئ له البطانة الصالحة ووفقه لما تحب وترضى يا سميع الدعاء اللهم وفقه ونائبيه وإخوانه إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين وإلى ما فيه صلاح العباد والبلاد يا من إليه المرجع يوم المعاد اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين اللهم اكفنا أعداءك وأعداءنا بما شئت يا رب العالمين اللهم – إنا نُجْعَلُك في نُحور أعدائك وأعدائنا و نعُوذ بك مشرورهم اللهم- إنا نجعَلُك في نُحورهم و نعوذ بك مشرورهم اللهم- إننا نُجعَلُكَ في نُحورهم و نعوذ بك مشرورهم اللهم plains – إنا نسألُك فعل الخيرات وتركل منكرات و حُب المساكين وأنتَ اغفرَ لنا وترحمنا و إذا أردتَ بقومٍ فتنةً فاقبضنَ إليكَ غيرَ مفتونين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخاطك اللهم أصلِح لنا ديننا الذي وعِصمَةُ أمرِنا وأصلِح لنا دُنيانا التي فيها معاشُنا وأصلِح لنا آخِرَتَنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادةً لنا في كل خير والموتَ راحةً لنا من كل شر اللهم اشفِ مرَّانا وارحم موتانا وبلغنا فيما يُرضِيكَ آمالَنا واختم بالصالحات أعمالَنا ربنا لا تُزِي قُلُوبَنا بعد إذا ديتَنا وهب لنا من لدُنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلِّ اللهم وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين